ه و ا ل أ و ل والآخر ل و ا ظ ا ه ر و ا ل ن ا ب ك ل ش ي ء ع ل هو ا ل ذ ي خ ل ق ا ل س م الاسلاميه و و ا ا ت أ أ ر ض في ي ستة م ثم ا ت و ى ع ى ل ل ع ع ر ش ي ما ل الأرض ج يخرج في وما م ن ا وما السماء من ينزل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 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أ خ ذ ميثاقكم إ ن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آ ي ا ت بينات ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وإن الله ب ك موسوعه ل ر ف رحيم وما لكم النابلسي لا للعلوم من ا من أولئك ي ن بعد ق الاسلاميه و ع ظ موسوعه النابلسي ل ا ع ف ه ل ه و ل ه أجر ر ك ي م يوم الاسلاميه ل ؤ اسماء ا ل ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م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 فضرب بينهم اسماء ب الله وظاهره من ب ا ل ع ا ينادونهم, ينادونهم ألم نكن معكم قالوا ب نكن ألم معكم ولكنكم فتنتم أ بلى ف س ك وغرتكم م وتربصتم وارتبتم م ا ل أ ن ي ح ت ى جاءت أ م ر الله و غ ر ك م ب ا ل ل ه ا ل غ ر و ر ك ه دعويه ل ا من غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ل م ص ي ر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 والذين آ م ن و ا بالله و ر س ل ه أ و ل ئ ك ه م ا ل ص د و ن و ا ل ش ه د عند ا ء ر ب ه م ل ه م أجرهم و ن و ر ه م و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ه اسماء الله ا ل ح و ن أ ن ض ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ل ع ب و ل ه وزينة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 إ ل ا متاع ا ل غ ر و ر س ا ب ق و ن إلى موسوعه غ ف ر ربكم ة من ج ر ض ا كعرض ا ل س م ا ء و ا ل أ أعدت ر ض ل ل ذ ع ل آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س ل ه ذلك فضل ا ل ل ه ي ت ي ه من ي ش ا ء و الله ذو ا ل ف ض ل العظيم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 إن ذلك على الله ي س ي لكي ر لا ت أ س و ا ع ل ى م ا فاتكم و ل ا ت ف ر ح و ا ب م آتاكم ا ا و ل ل لا ه ي ح ب ك ل م خ ت ا ل فخور ا ل ذ ي ي ن خ ل و ن و ي أ م ر و ن الاسلاميه ن ب ا ب خ ل يتول ومن فإن ل ل ل ه هو ا غ الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أ و و أ ن ز موسوعه م النابلسي ك و ا ز ا للعلوم ا ل ن ا س ب ا ل ق ص و أ ن ز ل ا ا ل ح د ي د ف ي ه بأس للناس شديد ومنافع للناس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 و ل ف ض ي ن ه الدكتور محمد راتب النابلسي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 فَآتَيْنَا الَّذِينَ موسوعه ن ا ا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكثير مِّنْهُمْ وَكَثِيرٌ ف ق ن يَا أ النابلسي ا ذ ي آ م ن و اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا ر س و ه ؤ ت ك ك م ف للعلوم ي ي ن مِنْ رَحْمَتِهِ و لَكُمْ ن ر ا ت ش و و ن بِهِ ي غ ف ا ل ك م و ا ل ل ه غَفُورٌ ر ا م ي ه أهل أن الكتاب لا ي ق د ر و ن ع ل ى شيء من فضل ا ل ل ه و أ ن ا ل ف ض ل س ي د ا ل ل ه يؤتيه م ن ي ش ا ء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م